ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادنين وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِ التُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ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 والله عليم حكيم وإرطافا من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرة فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أَإِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقَسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر مِنْ من قوم عسى أن يكونوا خيرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ وَلَا نِسَاءٌ مِّنَ النِّسَاءِ إِن عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا منهن وَلَا أَنفُسَكُمْ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 هَالَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا